بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الناس اتقوا ربكم إ ن ز ل ز ل ة ا ل س ا ع ة شيء عظيم يوم الحسن يوم ت ا ل و ا ق ع يوم تتشقق فيه السماء وتزلزل فيه ا ل أ ر ض وتدك فيه الجبال وتحترق فيه البحار يوم الحساب يوم القيامه لو علمت بهوله لفررت من أ ه ل ومن أ و ط ا ن يوم تشققت السماء, السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان لقد اقتربت ا ل س ا ع ة منذ أ ن بعث النبي صلى الله عليه وسلم و اقتربت الدنيا على نهايتها و لكن العجيب ليس هذا لكن العجيب حال الناس اليوم يكاشف ا لقد ر جراهي صفحا عن ل أ ح ا ط ت بنا يا رب ب أ س ا ء نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها حنا ونحن بها حقا أ ح ق ا ر يا ك ش ف صفحا الضر جرائمنا عن ي كاشف الضر صفحا عن جرائمنا اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزير تقدم نهاية التاريخ ألبوم من شريطين تقدم ألبوم الشيخ لفضيلة ن ب ي العوض ي الشريف الاول ل ل م ا ي تغييرات كثيرة و إ ن ا ننظر اليوم إ ل ى من حولنا فنرى بعض ا ل أ م و ر التي نستنكرها لم نكن نراها من قبل بل القارئ منا والمتصفح ل أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أ ن الناس اليوم يرتقبون ن ه ا ي ة التاريخ وتوقف الزمان و ن ه ا ي ة هذا العالم بل لم يجتمع المسلمون والنصارى واليهود على شيء مثلما ا ج ت م ع ا ل ي و م على أ ن ا ل س ا ع ة قد اقتربت و أ ن العالم سينتهي و أ ن التاريخ يوشك على أ ن يتوقف قال الله جل وعلا يا ايها الناس إ ن وعد الله حق فلا تغرنكم ا ل ح ي ا ة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لقد اقتربت ا ل س ا ع ة منذ أ ن بعث النبي صلى الله عليه وسلم واقتربت الدنيا على نهايتها بعث الله عز وجل إ ل ى هذه ا ل أ ر ض أ ن ب ي ا ء ومرسلين ب ا ل أ ل و ف من آ د م عليه السلام أ و ل نبي ونوح عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ل رسول وجعل آ خ ر ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين الذي به يختم وتختم ا ل أ م م نبينا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فنحن جئنا أ ص ل ا في ن ه ا ي ة الدنيا وفي ن ه ا ي ة الزمان ومضى على ب ع ث ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ث ر من أ ل ف و أ ر ب ع م ا ئ ة عام ماذا نقول نحن في هذه ا ل أ ي ا م اقترب للناس, حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون من يرى الناس اليوم وسوف أ ذ ك ر لكم في حديث هذا بعض العلامات التي تدل على أ ن ا ل س ا ع ة قد أ و ش ك ت على القيام على أ ن التاريخ قد أ و ش ك على الانتهاء على ان الزمن قد اوشك على ان يقف سوف أ ذ ك ر لكم علامات وعلامات و أ د ع و بعضها اختصارا للوقت ولكن العجيب ليس هذا لكن العجيب حال الناس اليوم قال الشاعر إ ل ى الله تب قبل انقضى زمن العمر اخي ولا ت أ م ن م س ا و ر ة الدهر لقد حدثتك الحادثات نزولها اخي ولا ت أ م ن م س ا و ر ة الدهر تنوح وتبكي ل ل أ ح ب ة ي ن مضوا ونفسك لا تبكي و أ ن ت على ا ل أ ث ر اعلم يا عبد الله أ ن الدنيا قد اقتربت على زوالها وعلى نهايتها ماذا فعلت وماذا قدمت سوف أ ذ ك ر لك علامات اياك أ ن تمرن عليك هذه العلامات هكذا ك أ ن ك لا تسمع شيئا و ك أ ن ك لا تنتبه لها هذه العلامات التي سوف أ ذ ك ر ه ا هذه ا ل س ا ع ة اعلم يا عبد الله أ ن ه ا خرجت من نبي صادق صدوق قال الله عز وجل فيه وما ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا وحي يوحى واعلم يا عبد الله أ ن ن ا ربما ندرك العلامات الكبرى ل أ ن هناك علامات ل ل س ا ع ة الصغرى وهناك علامات كبرى هي في ن ه ا ي ة العالم وفي الزمن وفي اللحظات ا ل أ خ ي ر ة سوف تكون العلامات الكبرى ولكن ربما نراها وربما لا نراها لكنك يا عبد الله إ ن مات ا ل إ ن س ا ن فقد قامت قيامته أ ن تقول نفس أن تقول نفس تقول يا حسرتى يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله و إ ن كنت لمن الساخرين تعرف يا عبد الله لما أ ق و ل لك علامات ا ل س ا ع ة علامات ا ل ط ا م ة الكبرى علامات وقوع الصخ و ا ل ق ا ر ع ة علامات يوم الحسره يا عبد الله يوم مقداره خمسون أ ل ف س ن ة علامات يوم ا ل ت غ ا ب علامات يوم ا ل ق ا ر ع ة يوم الصخ الواقعه ط ا ا م ل الحاقه كل هذه ا ل أ س م ا ء التي سمعتها وسمعت أ و ص ا ف ه ا يوم تتشقق فيه السماء وتزلزل فيه ا ل أ ر ض وتدك فيه الجبال وتحترق فيه البحار هذه علاماتها يا عبد الله لا تظن أ ن ا ل أ م ر هين و أ ن ا ل ق ض ي ة س ه ل ة و أ ن ن ا سنموت وينتهي ا ل أ م ر ياليت ا ل أ م ر يقف عند موتنا يوم ا ل ق ي ا م ة لو علمت بهوله لفررت من أ ه ل ومن أ و ط ا ن ي يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشر عظيم الشان ها هي الدنيا قد أ د ب ر ت وها هي ايامها ا ل أ خ ي ر ة وها نحن نعيش ا ل آ ن في الزمن ا ل أ خ ي ر ندرك فيه العلامات الكبرى و أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة الكبرى و ع ل م يا اخي المستمع الكريم أ ن ن ي أ ح د ث ك من هذا المكان محذرا ومنذرا ل أ ن هناك بعض العلامات إ ذ ا وقعت لا تنفع معها توبح مهما صنعت هناك بعض علامات ا ل س ا ع ة إ ذ ا وقعت والله والله لو بكيت دما والله لو ظللت طوال يومك وليلتك تبكي وتتوب وتستغفر وتخر راكعا وساجدا لله عز وجل ف إ ن الله عز وجل لا يقبل ت و ب ة تائب إ ذ ا جاءت هذه العلامات يوم ي أ ت ي بعض آ ي ايات ت ربك و م يأتي ي بعض آ ربك لا ينفع نفسا ايمانها لا ينفع نفسا إ ي م ا ن ه ا لم تكن آ م ن ت من قبل لم قبل آمنت من تكن أ و كسبت في إ ي م ا ن ه ا خيرا لهذا و أ ن ت تسمعني أ ذ ك ر ك بهذه العلامات أ ن انا أرجو أ أ ر ج و يا عبد الله أ ن تنتبه كل ع ل ا م ة قربتنا أ ك ث ر وكل ح د ي ث ه سوف أ ذ ك ر ه ا ق ر ب ت ن ا أ ك ث ر إ ل ى هذا اليوم العظيم أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين أ ت ع ل م أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعث كما قال أ ن ا و ا ل س ا ع ة كهاتين بين ا ل س ب ا ب ة والوسطى أ ش ا ر وقال ب ع ث في نسم ا ل س ا ع ة أ و ل الريح قبل أ ن ت أ ت ي الريح ي أ ت ي نسيم ي أ ت ي هبوب خفيف قبل أ ن ت أ ت ي الريح هذا النسم وهذا النسيم هذا ب د ا ي ة الريح ك أ ن ه ب د ا ي ة ا ل س ا ع ة ب ع ث ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل أ خ ب ر بعض ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا حصلت أ م و ر س ت ة إ ذ ا وقعت فاعددها ثم انتظر ا ل س ا ع ة أ ع د د ستا بين يدي ا ل س ا ع ة منها قال موتي موت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي به أ ظ ل م ت ا ل م د ي ن ة الذي به أ ن ك ر الناس قلوبهم الذي بعده صار الناس ك ش ا ت في ل ي ل ة م ط ي ر ة الذي به ضج الناس حزن وبكت ا ل م د ي ن ة و أ ع ظ م م ص ي ب ة مرت على وجه ا ل أ ر ض هي موته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ا ن افان مات او قتلا قلبتم ان قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نعم يا عبد الله مات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكنه بلغ و أ د ى ا ل أ م ا ن ة وبلغ ا ل ر س ا ل ة ما ترك لنا من خير إ ل ا أ م ر ن ا به ولا شر إ ل ا ونهانا عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واخبر ا ل ص ح ا ب ة عن الست التي تقع قبل قيام ا ل س ا ع ة فتح بيت المقدس وفتح فتح في أ ه د عمر بن الخطاب وانظر و ا كم بيننا وبين أ ه د عمر و أ خ ب ر عن الطاعون الموتان الذي أ خ ذ الناس ومات كثير من ا ل ص ح ا ب ة في ذلك الطاعون أ خ ب ر به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ خ ب ر أ ن هذا ع ل ا م ة من علامات قرب ا ل س ا ع ة و أ خ ب ر أ ن ه ستكون هناك فتن أ ل ا ترون الفتن يا عباد الله أ ل ا تخرجون الى الشوارع أ ل ا تقرؤون الجرائد أ ل ا تسمعون ا ل أ خ ب ا ر فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا في الصباح كانت عقيدته س ل ي م ة و كان مؤمنا ولاؤه لله و لرسول الله وللمؤمنين لكنه يمسي كافرا صار ولاءه لغير الله صار حبه لغير المؤمنين صارت عقيدته غير ا ل إ س ل ا م ويمسي كافرا الا ترونهم وتسمعون بهم ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا هذه كلها ع ل ا م ة من علامات انتهاء هذه الدنيا وخرابها وزوالها ونهايتها وعلامه ن ه ا ي ة التاريخ قام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوما من ا ل أ ي ا م من نومه فزعا فقال سبحان الله سبحان الله ماذا أ ن ز ل الله من الخزائن ماذا أ ن ز ل الله من الفتن ثم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يوقظ صواحب ا ح ل ج رب ا ت كي يصلين ر كاسيه في الدنيا ع ا ر ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة ع ا ر ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة اقترب للناس اقترب للناس حسابهم وهم في غ ف ل ة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوا إ ل الفتن استمعوا وهم ي ع ب و ن ا ل كما أ خ ب ر النبي سوف ت أ ت ي فتن يرقق بعضها بعضا كلما جاءت فتنه أ ن س ت ن ا ما قبلها فتن المسلمون في الاندلس أ ن د ل قلت س ل على أ ي د ي الصليبين الحاقدين ضاعت ح ض ا ر ة ب أ ك م ل ه ا أ ص ب ن ا بحزن وبغم وهم شديدين ثم مرت السنون تجيء ف ت ن ة أ خ ر ى فتنسينا ما قبلها حتى في هذا الزمن في الزمن المعاصر ز ن ا ل م المتلاحق المتسارع وتذكروا هذه الفتن أ ت ذ ك ر و ن حرب الشيوعيين الملحدين ل إ خ و ا ن ا ل م س ل م ي ن في أ ف غ ا ن س ت ا ن كم قتلوا كم سفكوا من الدماء كم جرحوا كم اغتصبوا كم سلبوا من ا ل أ م و ا ل وهب المسلمون لنجدتهم لم تكن م ص ي ب ة مثلها لكنها تمر ا ل أ ي ا م وننسى نسينا ب ح ا د ث ة أ ف غ ا ن س ت ا ن ما قبلها من احتلال المسجد ا ل أ ق ص ى وقتل المسلمين في فلسطين وحرق المسجد ا ل أ ق ص ى مصيبتنا أ ن ا ل ف ت ن ة ترقق ما قبلها وتنسينا ما قبلها بل ما بعد أ ف غ ا ن س ت ا ن اتذكرون يوم ذبح وقتل المسلمون في ا ل ب و س ن ة وذبح الناس كشياح ا ل جثثا م ت ن ا ث ر ة في ا ل أ ش ل ا ء ا ل م ت ن ا ث ر ة في الشوارع والطرقات سالت الدماء من ا ل أ ط ف ا ل والنساء اغتصبت الفتيات على أ ي د ي الصليبيين الحاقدين ولكننا نسينا سرعان ما ننسى جاءت الشيشان وكل الدول والشعوب والجمهوريات استقلوا عن ا ل د و ل ة ا ل م ا ر ك س ي ة ا ل ش ي و ع ي ة ا ل ح ا ق د ة ولما أ ر ا د المسلمون هذا قتلوا سفكت دماؤهم اغتصبت نساءهم تيتم أ ط ف ا ل ه م إ ل ى اليوم يسامون الهوان لكن ربما معتصماه م ط ل ق ت م ن أ ف و ا ه الصبايا ل ي ت م ي لامست أ س م ا ع ن ا لكنها لم تلامس ن خ و ة المعتصم وبعد الشيشان هكذا ننسى الحروب و ا ح د ة بعد ا ل أ خ ر ى ننسى م أ س ي ن ا م أ س ا ه بعد أ خ ر ى جاءت أ ف غ ا ن س ت ا ن ل ت س ا م الهوان م ر ة أ خ ر ى فسفكت فيها الدماء ق ر ي ة ب أ ج م ع ه ا ث ل ا ث م ا ئ ة طفل و ا م ر أ ة وشيخ ورجل قتلوا ب ل ح ظ ة و ا ح د ة صواريخ لا تبقي ولا تذر ف إ ذ ا بها تحرق الناس في بيوتهم وتقتلهم في منازلهم وتهدم البيوت والمساجد على رؤوس أ ه ل ه ا مسلمون يصلون التراويح تنزل الصواريخ على رؤوسهم فتجعلهم رمادا يبابا س ر ع ا ن ما نسينا فتن كقطع الليل المظلم وها نحن ا ل آ ن نرى اخواننا ل إ المسلمين في العراق بين طفل و ا م ر أ ة وشيخ ينامون تحت ا ل أ ر ض في الخنادق ولكنه قبرهم احترق ا ل أ ط ف ا ل قطعت الجثث شوه الناس احرقت المصاحف هدمت المساجد فتن يرقق بعضها ب ع ض حتى أ خ ب ر النبي سوف ي أ ت ي يوم يكثر فيه الهرج عن القتل فلا يعرف القاتل لم قتل ولا يعرف المقتول لم قتل حتى أ ن الرجل يمر على القبر فيتمرغ فيه فيقول يا ليتني كنت مكانك يا ليتني كنت مكانك ماذا ك ن ك م ا نفعل إ ذ ن يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه الفتن قال فمن أ ح ب أ ن يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر يسالونك عن الساعه ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا ت أ ت ي ك م إ ل ا ب غ ت ة ي س أ ل و ن ك ك أ ن ك حفي عنها قل إ ن م ا علمها عند الله ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون استعد يا عبد الله فالهرج كثير والقتل كثير والفتن ع ظ ي م ة ي أ ت ي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر للصابر على دينه أ ج ر خمسين من أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ك ث ر من ا ل ع ب ا د ة أ ك ث ر من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ك ث ر من الذكر من طلب العلم من ا ل د ع و ة إ ل ى الله و أ خ ب ر النبي أ ن هذه الفتن وهو في ا ل م د ي ن ة أ خ ب ر أ ن هذه الفتن ستكون من قبل المشرق أ ي ض ا من العلامات التي تدل على أ ن ا ل س ا ع ة قد اقتربت أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه ستخرج نار نار عظيمه في الحجاز هذه النار لن تقوم ا ل س ا ع ة حتى تخرج نار من أ ر ض الحجاز قالت تضيء لها أ ع ن ا ق ا ل إ ب ل ب ب ص ر ة يعني أ ه ل الشام شوف تخيل ا ل آ ن في الشام يرون هذه النار وهي تخرج في الحجاز عند ا ل م د ي ن ة وهذه أ خ ب ر بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حياته هل هذا حصل أ م أ ن ه سيحصل هل سننتظر هذا اليوم أ م أ ن ه قد أ ت ى في القرن السابع الهجري قبل تقريبا يا عبد الله أ ك ث ر من س ب ع م ا ئ ة عام خرجت هذه النار ووقعت وكان بعض اهل العلم قد عاصر هذه ا ل أ ي ا م خرجت نار عند ا ل م د ي ن ة وسبقت هذه النار زلازل ارتجفت فيها ا ل أ ر ض والناس يخافون ما هذا الزلزال وخرجت أ ص و ا ت لا يعرف الناس ما سببها ينظرون إ ل ى السماء و ا ل أ ر ض ترجف تحتهم أ ي ا م قيل ست سبع أ ي ا م و ا ل أ ر ض تتزلزل من تحتهم ثم فجاه ف إ ذ ا النار تخرج عندهم في الحجاز وهم في ا ل م د ي ن ة يرونها والنار بالقرب من ا ل م د ي ن ة تخرج من ا ل أ ر ض ثم ترتفع ثم تسير في ا ل أ ر ض ك ا ل أ ن ه ا ر نار وحمم وجحيم تخرج النار من ا ل أ ر ض والناس يتذكرون هذا الحديث وعلموا ان ا ل س ا ع ة قد اقتربت فذهب بعض أ ه ل العلم إ ل ى ا ل أ م ر ا ء و إ ل ى الحاكم ينصحونه في الله ويذكرونه و ي أ م ر و ن ه بالمعروف وينهونه عن المنكر ف إ ذ ا بالناس يبكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجمع ا ل أ و ل ا د والنساء والشيوخ والرجال في مسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى ا ل أ م ر ا ء والحكام حتى ا ل أ غ ن ي ا ء كل الناس قد تجمعوا في مسجد النبي بين تائب وعابد ومصل وخاشع وذاكر وباك وساجد أ ر ج ع للناس و ا من ا للناس م م ل حقوقهم تابوا إ ل ى الله جل وعلا حتى أ ن أ ح د العلماء كتب شعرا يصف تلك الحال عند المسلمين يقول ي كاشف الضر صفحا عن جرائمنا لقد أ ح ا ط ت بنا يا رب ب أ س ا ء نشكو اليك خطوبا لا نطيق لها حملا ونحن بها حقا أ ح ق ا ء زلازل تخشع الصم الصلاب لها وكيف يقوى على الزلزال شماء أ ق ا م سبعا يرج ا ل أ ر ض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحر من النار تجري فوقه سفن من الهضاب لها في ا ل أ ر ض أ ر س ا ء ك أ ن م ا فوقه ا ل أ ج ب ا ل ط ا ف ي ة موج عليه لفرط البهج وعثاء ترمي لها شررا كالقصر ط ا ئ ش ة ك أ ن ه ا د ي م ة تنصبها ط ل ا ء تنشق منها قلوب الصخر زفرت رعبا وترعد مثل السعف أ ض و ا ء لن تقوم الساعه ت تخرج نار من أ ر ض الحجاز تضيء لها أ ع ن ا ق ا ل إ ب ل ب ب ص ر ة حصل هذا يا عبد الله قبل أ ك ث ر من س ب ع م ا ئ ة عام ماذا ستصنع ا ل آ ن ماذا ستفعل ا ل آ ن يا عبد الله و أ ن ت تسمعني و أ ن ت ا ل آ ن ترى أ ن العلامات كثير منها قد ظهر وكثير منها قد انقضى يا عبد الله إ ن كنت قد فرطت في ا ل ص ل ا ة فاستعد من ا ل آ ن واجتهد من ا ل آ ن إ ن كنت قد هجرت ا ل ق ر آ ن ف ا ب د أ بتلاوته ف إ ن ا ل س ا ع ة قد اقتربت إ ن كنت لازلت تصر على بعض الذنوب والمعاصي نصيحتي لله ياربي أ ن ص ح ك لله جل وعلا من ا ل آ ن تب منها تذكر ذنوبك تذكر بعض المعاصي تذكر يا عبد الله بعض ا ل آ ث ا م التي تصر عليها وقل لنفسك ماذا تنتظرين وماذا ترقبين هل تنتظرين أ ن تقوم ا ل س ا ع ة على ر أ س ك لتتوبي فهل ينظرون إ ل ا الساعه ان تاتيهم ب غ ت ة فقد جاء أ ش ر ا ط ه ا ف أ ن ا لهم إ ذ ا جاءتهم ذكراهم أ ل ا ترى ما حولك من علامات ا ل س ا ع ة يا عبد الله ضياع ا ل أ م ا ن ة ي أ ت ي على الناس سنون سنون خداعه والله أ ن ا أ ج ز م و أ ن ا على يقين أ ن هذا الزمن هو الذي أ خ ب ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كيف لا والخداع نراه حولنا في كل مكان الكاذب صار صادق والصادق صار كاذب انظروا في ا ل إ ع ل ا م ب د أ ن ا لا نثق ب أ ح د من الناس يصورون لك صورا وهي ك ا ذ ب ة وترى ب أ م عينيك رجلا هو كاذب لم يكن هذا هو الرجل سبحان ربي ي ت ي على الناس ن و ن خ د ا ع ة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها ا ل أ م ي ن ويؤتمن فيه الخائن الا ترى يا عبد الله ما الذي يحصل اليوم كل ما تراه من حولك كثير منه علامات و أ م ا ر ا ت و أ ش ر ا ط على أ ن ا ل س ا ع ة قد آ ذ ن ت بالقدوم على أ ن هذه الدنيا قد أ و ش ك ت على الزوال أ خ ب ر النبي أ ن ه سيظهر مدعون النبوح ثلاثين واحد كلهم يزعم أ ن ه رسول الله وظهر منهم كثيرون شوف هذه ا ل أ م ة بعد أ ن دخلت في الدين أ ف و ا ج ا أ ف و ا ج ا أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ا ل س ا ع ة لن تقوم حتى تلحق قبائل من أ م ت ي بالمشركين وحتى ي ع ب د ا ل أ و ث ا ن وصدق النبي وصدق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لحق كثير من هذه ا ل أ م ة بل ومن العرب بل ومن أ ه ل ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة مهبط الوحي لحق كثير منهم بالمشركين وانتسبوا إ ل ى ا ل ش ي و ع ي ة واعتنقوا الليبراليه و إ ذ ا بهم يدعون إ ل ى العلمانيه لحقوا بالمشركين بل عبد كثير منهم ا ل أ و ث ا ن وعبد ا ل أ ص ن ا م وعبد القبور وعبد ا ل أ ح ج ا ر وعبد الخيوط وصدق النبي وما ينطق عن الهوى و م ان ي ط ق عن ا ل هو ى إنه إ ل ا وحي يوحى بل حدد النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام شوف التفصيل حدد أ ن ك م سوف تتبعون اليهود والنصارى وتحذون حذوهم وتقتدون بهم قال لتتبعن سنن م كَانَ ك ق ب ل من س مَنْ كان قبلكم حذو القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قال ا ل ص ح ا ب ة اليهود والنصارى يعني حين نتبع اليهود والنصارى قال فمن يعني م ن غيرهم آ خ ر الزمان تتبعونهم وتحذون حذوهم وتقتدون بهم وتتمسكون بهديهم وحصل ما أ خ ب ر به النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه سوف ياتي يوم يقبض فيه العلم كيف يقبض طبعا العلم يقبض العلم العلم العلماء يقبض ل ل ع م ا بل سوف ينتشر الجهل بين الناس كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة قال أ ن يرفع العلم ويثبت الجهل و أ خ ب ر أ ن ا ل أ م ر سوف يزداد ويدرس ا ل إ س ل ا م كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا ص ل ا ة